Book 2 Nyolcvan kettő 82 82 Mult 2 A múlt 2 A múlt 2 Musa évolt mentöt hívnod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 هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطة؟ مجبور أو سام. Az előbb még هل لديك رقم تلفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك رقم التلفون؟ Kene leje zelemai, hazat Megvan a cím. Az előbb még megvolt volt. Helledék elonuan? Kene leje zelumai, Munzul a hazat? Heledék elanuan, kene leje zelemai, a hazat. Megvan a város térkép?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 هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد مغتلالت أزودت؟ نمت تدت مغتلالي أزودت هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق مغيرتت تيجد؟ نم تود ما هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. هل فهمك؟ لم يستطيع أن يفهمني. مير تند تاب فندشن لماذا لم تستطيع أن تأتي في الموعد؟ لماذا لم تستطيع أن تأتي في الموعد؟ Miért nem tudtad megtalálni az utat? Límaza nem t sztátg ant a t ríg. nem t sztátg ant miért Mire nem tudtad ért megérteni. Límaza nem t sztátg ant nem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 لأني ما كان معي خريطة المدينة. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. نمتضت <تصفيق> معي لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. موساي لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. لقد توجب علي أن أخذ تاكسي. موساي بولد إج بعشر لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة.